لا ضاقي صدرك, صدرك والليالي تحددك أصبر عليها والصبر زين الأوطان ولا تنحني للوقت وتروح هيبات وتموت بالحسرة ولا كنت رجل وتموت بالحسرة ولا كنت رجل واحذرت دور عند الان حاجات لا تقضي الحاجة ولا تسترى الحال واحذرت بين لقرب الناس شاداتك لو تزعل لحظة حكت في كالاجيان لو تزعل لحظة حكات في كالاجيان وإن صرت ضيف الناس لا طل مدادك غالي تجي وتروحي يا طيب الفال وان كان همك ب بس al fule berialen, al xbze berial. Al fule berialen, al